Falillahi dørr al-arif inned b-innah Tafiðu l-far-ti l-وجd ما الليل ماد ظلمه Alæ nفسه min shidda الخوف mætama Falillahi dørr al-arif inned b-innah Tafiðu l-far-ti l يقيم إذا ما الليل ماد ظلامه على نفسه من شدة الخوف مهتم خصار طريل الهم طول نهاره أخ والنجوى إذا الليل أظلامه يقول حبيبي أنت سؤل وضيتي كفى بك للراجين سؤلا ومغنما فصارق إلى الهم طول نهاره أخى السهد والنجوى إذا الليل أظلما يقول حبيبي أنت سؤل وبغيتي كفى بك للراجين سؤلا ومغنما كفى بك للراجين سؤلا ومغنما كفى بك للراجي دسلا ومغنما كفى بك للراجي نسلا ومولما